قاف والقرآن المجيد فالعجب أن جاء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 فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُتُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تبصيرته وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك ما فركن فأبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها قل نضيد رزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج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 وأسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد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 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر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 بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم يوم نقول لجهنم ما لم تلأ وتقول وتقول هل من مزيد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 أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بغشا فنقبوا في البلاد هل من محيص